وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض نادوا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 قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا